بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يحشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء هو الرحمن وعلى العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهه بالقول فإنّه يعلم السر وأخفى أَوَّلَ إِلَّا إِلَّا هُوَ له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعل يآتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًّا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى 119. أن الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 110. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 111. قال ألقها يا موسى 112. فألقعها فإذا هي حية تسعى 113. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وَبْنُمْ يَدَكَ إلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ أَنْ أَيَّةً أُخْرَى لِنُلِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى إِذْ هَبْ إلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَهَّرَ قال رب شرح لي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلها رون أخي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 119. وقلنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم 110. فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدْنُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْلَهُ تَرَى جَنَّاتِ عَدْنٍ إِنَّهَا رَضِيَ اللَّهُ بِالْمُتَّقِينَ وقتلت نفسا فنجيناك من الظن وفتناك فتونا فلبفت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك بنفسي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 قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أشمع وأرى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 119. قال فما بال القرون الأولى 110. قال علمها عند ربي في كتاب 111. لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى 119. وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجبت نبي خرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلما أتينك مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى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 فأدمئوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلع اليوم من استعلا قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا عبالهم وعصيهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قل ما لا تخف إنك أنت الأحلى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 قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم فلا فلأقطعوا عَن اَنْ اَجْلَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلاَ أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعٍ نَخْلٍ وَلاَ تَعْلَمُونَ اَنَّ يَنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان لا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن إنا له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن ياتهم مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك له مد رجات الليل، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 قال فإنا قرفتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألن يعلكم ربكم وعدا حسنا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَن أَرْتَجِمَ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخَّرْتُم مَّوْعِدِي وقالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا أملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجدا جسده له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا ينلك لهم ضرا ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري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 ما لا تأخذ بليحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خقبك يا سامر قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي وَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ يُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًاهُ فِي يَمِّ نَسْفًا انما الهك الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من امدا ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا أظما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 انَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَحْرَى وَانَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى فأكذا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِمِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَفْسُدُ فِي الْأَرْضِ وَأَطْرَافُهَا ۚ ذَٰلِكَ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ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 وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم عندها ما في الصحف الأولى